يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ويا ايها الذين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم زَ وَإِن كُ تُم جُنُوبَ فَطَّهَر وَإِنكُ تُجُنبَ خَط حَر وَإِن كُتُم النظَّ الغائط أو لا مستم وإن كنتم مرضى أو على كفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم أو لا مستم لساء فلم تجدوا ماء فتيمموا أو لا مستموا لساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا غِبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فَتَيَاتٍ مَوْصِعًا غِبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ إن حرج يريد ما يريد الله ليجعل على علم من حرج ولاكن يريد ليطهركم يريد لي اللَّهُ هَيْرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُرِيدُ لِيُخْرِجَ رَسُولًا وَلِيُتِمَّ لِنِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واذكروا نعمة الله عليكم واتقوا الله واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين مدا ابي القسم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله حدا ابي ولا يجرم منكم شنائا نقوم على الا تعدلوا ولا يجرم منكم شنائا نقوم على الا تعدلوا تعدل هو اقرب للتقوى تعدل وا اتقوا ربكم واتقوا الله واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون ان الله قدير بما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم